أصعب خبر مر بالعمور من فرقية قلبي مش تعاقي لك ماذا الصبور يا راحت تعب وحشني وانتظرك تيجي كل لحظة تخيلك يومي أظن أكتب إليك وادري ما يوصلك انساك و تشذب لا صعب حيل انساك يا عمري بعدك ما لي حال ألقاها روح و حويا الليل موتني بجي احتاجك انا قواي ترجع لي روحي سافرة من ترجع انت وياي واصعب قفار مربي العمر من فارقة قلبي لا فشوفك بالحلم ما أصحى من نومي واضحة كذا وجهك ضحى وانسى مغمومي. هذا انا حالي بغيبته واتصور احساسي اي شميت عطرك بالهواء ويشهقت انفاسي كل لحظة انا اتذكرك حنيت لك حني وماريد كل شي بعالمي بس انت اللي تمني عرفوني اضحاك بالجديد من انت مو وبغير صوتك مو حلو من نسمع باسمي اصعب خبر مر بالعمر من فارقت قلبي اصعب خبر مر بالعمر من فارقت قلبي <تصفيق>